Airil prawem człowieka, وَيُنلِكُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ مَذَهًا الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا دارك ملحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصدة في عمد ممددة